بسم الله الرحمن الرحيم الحياني كفروا فلا يغركم تقلبهم في البلاد كذبت قاد لهم قوم وحداهم وَمَا كَانَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهَا إِلَّا يَخْذُلُونَ وَأَنَّهُمْ بِالْكَاذِبِ لَيَدْحُضُونَ بِالْحَقِّ فَأَفَتْتُمْ كفروا أنه أصحاب النار <تصفيق> <تصفيق> الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بعمد ربهم ويؤمنون الذين ربنا كل شيء بالرحمه وعلما اغفر للذين تآمنوا. سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح لي. وقیم السنفیآن ان الذي تكفروننا دم لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم إذ دعون الى لي مان فتكفرون. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاحترفنا وَإِن يُشْرَث بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَدْلِ الْكَرِيمِ الله مفلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء گر ای يوم التلاقي للله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا عظم يلو. إن الله سريع. و آذرهم یوم دازفتی از القووب ولد الحناجر يعلم خفاء الى العيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دوني لا يقضون بشيء الله هو السميع بسم الله الرحمن الرحيم واسم لما علينا حافظ في اليوم ظل الإنسان من خلق خلق من ما من دافق يخرج من بين الصلب والتر شرایر له من قوته و لا ناصر الرجع أكيد كيدا فمهل الكافرين أنهلهم رويدا صدق الله العظيم